وقال الذين كفروا لرسولهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولا نسكننكم من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدا واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسطى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان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 وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء اولئك الذين استكبروا فقال الضعفاء لَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُنَّ لَكُمْ تَبَعَنَّ فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتمكم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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين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 ثَبِّتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ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 افقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أي يأتي يوم من قبر أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين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 مُطِيعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك.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 يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس وليذرو به. وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباس